لطلاب مكتوب على رأس فرس ويرمى في الماء بسم الله الرحمن الرحيم ففتحنا أبواب السماء بماء من همير وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدير يعاء يقرأ بعد السجدة التلابة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحملك بك من المتكبرين بأملك دعاء لمسك كلام الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين دعاء يقرأ عند قراءة القرآن اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل الله معظم رغبتي فيه واجعله نور لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني ثلثه على طاعتك أنا الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاله الأخيار دعاء مس المصحاف والكتاب بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وذهر التاليين يحصل القرآن أو غيره يقرأ هذا بعد كل يكتب يكتب آمنت بالله الواحد الأحد حط المبين واحتوه لا شريك له كفرت بما سواه تعاء للحفظ يقرأ قبل القراءة وقبل المطالعة اللهم افتح علينا حكمتك من علينا رحمتك يا الجلال والإكرام دعاء للحفظ من الكفر يكتب ويغطع على صدر الميت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بعزتك يا عزيز وقدرتك يا قدير وعلمك يا عليم وعظمتك يا عظيم وبرحمتك يا رحيم وبمنتك يا ملان أن تحفظنا بالإيمان قائما وقاعدا وراكعا وساجدا وحيا وميتا وعلى كل حال والإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين فهذا الدعاء كذا يكتب على كفر الميت يا خالق البشر، يا عظيم الخطر، يا سريع الظفر، يا كاشف الضر والمحن، يا ذا الطول والمنن، يا معروف الأثر، يا دافع النقم، يا مونس في الظلام إذا دفن الميت يقرأ على قبره لدفع عذاب القبر، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت السلام في المقابر وعليكم السلام يا أهل الديار من المسلمين والمسلمات أنتم لنا سلف وإنا بكم إن شاء الله لاحقون رحمة الله والمتقدمين منكم والمتأخرين منا ثم يقرع الفاتحة وهذا توع ويهتف بابها لهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت الجلال والإكرام وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو لهم بهذا الدعاء اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النحرة التي خرجت من دار الدنيا وهي بك ملنة فغير إليها روحا منك وسلاما منها اللهم روح أرواحهم بروح لا إله إلا الله ونوّر قبورهم بنور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يقرأه المحتضر ويعلمونه إليه اللهم أعني على منكرات الموت وسكرات الموت دعاء صلاة الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنفانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإيمان ومن توفت منا فتوفت على الإسلام وخص هذا الميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت سيئة فتجاوز عنها ولقها الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين إن كان الميت صبياً نقرأ بعد قوله فتوفهوا على الإيمان هذا الدعاء اللهم اجعله لنا فرضا اللهم اجعله لنا أجرا اللهم اجعله لنا ذخرا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا وفي رواية بعضهم لهم هذا الدعاء إلى دعاء الصبي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين ولوالدي هذا الصبي اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفاية إبراهيم على نبينا عليه السلام وألحقه بصالح المؤمنين آمين يا أرحم الراحمين دعاء التعزية أظم الله أجرك وأحسن أعزاك وغفر لميتك إذا يطلع الميت في القبر يقرأ هذا الدعاء بسم الله وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجره من الشياطين ومن عذاب القبر اللهم جا في الأرض عن جنبيه وساعد روحه ولقه منك الرغانا فإن شاء يقرأ هذا اللهم نزل بك وأنت خير منزول جاف في الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء روحي خي واقبله منك بقبول حسن فثبت عند المسائل منطقه اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله وقد أجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته بالقول الثابت في العياة الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره